إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ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 112. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 لا إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيقات نزوم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل و نَهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وإِن يَسْتَكْبِرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ